بعد عباد الله فهنيئا لمن استعمله الله تعالى في طاعته في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت وأيضا في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته نحن يا أخوة كثيرا ما نستخدم عبارة لا بد أن نقطع من أوقاتنا شيئا لخدمة دين الله عز وجل والصحيح لا بد أن تكون حياتنا كلها خدمة لدين الله عز وجل في المره الماضيه كنت قد تحدثت عن ثمانيه او ثماني وسائل لخدمه دين الله عز وجل وسائل عمليه واليوم باذن الله تعالى نتمم الموضوع باثني عشر وسيله اخرى فارجو من كل واحد منكم وهو يسمع هذه النقاط ان يتفكر اي هذه الوسائل انسب لي ايها يا ترى استطيع ان اطبقه بعد خروجي من هذا المسجد تعالوا نستعرض بعض هذه الوسائل العمليه رساله الى الامهات تخدمين دين الله عز وجل إن وفرت الأجواء المناسبة لزوجك ولأولادك حتى يعملوا في خدمة دين الله وإذا احتسبت النية في ذلك فلك مثل اجورهم إن شاء الله أم سفيان الثوري قالت له يوما يا بني أكفيك بمغزلي واطلب العلم يعني أنت روح تفرغ لدراسة العلم عند العلماء وأنا أكفيك طلب الحياة بمغزلي كم سيكون لهذه الام من اجور خاصه وان ابنها هو امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى تصوروا عندما يجلس الوالدان ويقرآن كل منهما يقرأ كتابا نافعا ويتعود الاولاد من صغرهم على ان ابوانا يقرآن فعلينا ان نقرا نحن جو اسري ثقافي فيه حب للعلم ينبغي للأم أن تربي أولادها على أنه لا رفعة لك ولا عزة لك إلا بالعلم شكلك لا ينفعك من الخطأ أن تقول الأم على مسمع ولدها الذكر خصوصا هذا جميل وذاك أجمل وهذا حلو وذاك عيونه زرقاء وهذا عيونه شعره أشقر وما إلى ذلك هذا يسفه أحلام الأولاد الأصل أن تسمعه الأم كلاما مثل الناس من جهة الأجسام أكفاؤه أبوهما آدم. والام حواء ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ما لك قيمه الا تكون تحسن شيئا نافعا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداؤه فخذ بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موتى واهل العلم احياء رسالة حتى إلى العاملات في البيوت العاملات في البيوت في إحدى المناسبات التي جاءت فيها أخت لتسلم وتعلن شهادتها ان لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله علمت أن السبب في إسلامها أخت فاضلة أخرى أخت سلنكية بعدما أسلمت, بعدما أسلمت أصبحت دينامو دعوه تدعو مثيلاتها ورفيقاتها وصاحباتها وبني جنسها تدعوهن إلى الإسلام جميل جدا يا أخي لو كان عندك عاملة في البيت أن تعرض عليها مكافأة في كل مرة تتعهد فيها إحدى بنات بلدها من الوسائل العملية دعوة النصارى, دعوة النصارى. والله يا إخوة النصارى في بلادنا مظلومون والظالمون لهم نحن لأننا قلما نحاول أن نشاطرهم النور الذي منحنا الله تعالى إياه أعرف أخا نسأل الله أن يبارك في جهده ويتقبله هذا الأخ عمل قاعدة بيانات بأسماء الذين أسلموا في الأردن وأحوالهم الاجتماعية وماكن عملهم وما يحتاجونه اتصلت به اليوم أسأله عن آخر أخباره يقول لي أن الذي يشغلنا مؤخرا عن تفقيف هؤلاء في دينهم عن دعوتهم وتعليمهم أوضاعهم الاجتماعية المتردية طبعا الواحد منهم عندما يترك دينه الأصلي ويسلم يواجه عادة في بلادنا يواجه بحرب شعواء من أهله للأسف ولهذا أوضاعهم الاجتماعية في العموم متردية ولهذا رسالة لأي صاحب عمل لاي صاحب مصلحة في هذا المسجد أن يراجعني بعد الصلاة يمكن أن أربطه بهذا الأخ حتى نوفر فرص عمل بأمثال هؤلاء ونساعدهم على دينهم فإذا من وسائل خدمة, الله تعالى، خدمة دين الله تعالى أن تتعهد شؤون الناس الذين لهم حق في عناقنا أن ندعوهم إلى دين الله من الوسائل لكل صاحب ثقافة دينية ولو بسيطة لا تتكلم إلا فيما تعلم ولكن انشر ما تعلم أنا عن نفسي ولدت افضل أفضل أسلوب لنعود لتعود نفسك على التصدر للوعظ والإرشاد ونفع الناس في دينهم في أول الأمر في مكان عملك بعد صلاة الظهر مثلا أو بعد الدوام عندما ترجع إلى بيتك في المسجد الذي تصلي فيه يمكن أن تمسك كتابا من الكتب المعروفة التي لا خلاف بين الناس على قبولها كتاب رياض الصالحين أو مسلم بشرح نموي وما إلى ذلك تقرأ الحديث ثم تعلق عليه تعليقا يربط بالواقع على أن تتكلم إلا في شيء تعلمه بعد ذلك تتكلم دون الكتاب وبعد ذلك بإمكانك أن تتصدر المجالس تتعب الناس في دينهم وتنفعهم وتقربهم من ربهم عز وجل والله يا أخوة الناس حقيقة في حاجة ماسة يعني أنت قد تقول ليس عندي علم لكن الناس في حاجة ماسة حتى إلى القليل الذي لديك من فترة قصيرة ik heb de Messaget gehoord. Ik heb de Messaget gehoord. Ik heb de Messaget gehoord. Ik Ik heb de Messaget gehoord. Ik Ik heb de Messaget gehoord. Ik de Ik يقول لي, في مرة وأنا أن أتوضأ يقول لي فلان أخبرني بأنه لا يجوز لي أن أمسح على الجربان إلا إذا لبسته على وضوء هل هذا الكلام صحيح؟ تصور عندما يصلي إنسان عشرات السنين بوضوء باطل هو لا يدري أنه لا يجوز له المسح على الخف أو على الجراب إلا إذا لبسها على وضوء فالقليل الذي لديه كثير عند كثير من الناس رسالة إلى أصحاب الأموال لا نقول لك دع ما أنت فيه وتفرغ لطلب العلم عليك أن تتعلم ما افترضه الله عليك في شؤون الزكاة والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك لكن بمالك اخدم دين الله تعالى من أهم المفاهيم التي اواجهها لأصحاب الأموال مفهوم تفريغ الداعية إلى الله عز وجل تفريغه وكفايته ماديا وأود أن ننبه تنبيها ضروريا انني والحمد لله لا اقصد نفسي فبفضل الله تعالى قد كفاني الله تعالى كفاني الله من فضله والحمد لله لكن هذه الكفايه تشجعني ان اطرح مفهوما قد يستحي الاخرون من طرحي علينا أن نفرغ البعض لخدمة دين الله عز وجل والله يا أخوة ما عاد ينفع أن نعطي الإسلام فضول أوقاتنا الواحدين يبدأهم الساعة أربعة بروح البيت تعبان بعدين يقضي باطل الوقت مع أهله يعني رفع عاتب يعطي من وقته كل فترة نصف ساعة أو ساعة هذا لا, يق... هذا لا يبني أمة هذا لا يرد كيد الأعداء لابد من تفريغ الجهود لابد من عمل مؤسسي رتيب منتظم فنقول لصاحب المال لماذا لا تبحث عن الأذكياء الطموحين أصحاب الشخصيات المؤثرة من الشباب تزودهم بالتقنيات اللازمة للبحث عن المسائل الدينية والدعوة وتجهيز المطبوعات وما إلى ذلك وتكفيهم ماديا بحيث تفهمهم أنني سوف أعطيك راتبا مجزيا ولكن تصدر أنت وتصدى لخدمة دين الله عز وجل لا تفكر في شيء غير هذا طبعا للأسف مجتمعنا يعني جدا يهتم بالمسميات إذا قيل لواحد ماذا تعمل؟ فقال إمام مسجد تهز الرؤوس ويقال في الداخل الله عينه. ولهذا يمكن أن يعطى مسمى مثل هذا الشاب الطموح الذكي الذي يريد أن يقال عنه في يوم من الأيام هو طبيب، هو مهندس، هو كذا وكذا يعطى مسمى مدير مكتب دعوي والله أخو علينا أن نرتقي بنظرة الناس إلى الدين. يعني نحن نعرف واقع علينا أن نتكلم عنه. نعرف أن كلية الشريعة عادة يدخل وكثير من من يدخلونها لأن معدلاتهم لا تسمح لهم أن يدخلوا إلا كلية الشريعة وبالتالي نظرة الناس لهذا التخصص نظرة مريبة علينا أن نغير هذا المفهوم أحد الدعاء الدكتور راغب السجاني يتكلم عن أوضاع الوافدين من دول أخرى جاءوا ليتعلموا في, الأزهر في جامعة الأزهر يتعلموا دينهم حتى يعودوا إلى بلادهم وينشروا ثقافتهم وينشروا ما تعلموه. يقول أن البعض منهم يتواجد عشرون وثلاثون طالبا في بيت واحدة أو في غرفة واحدة أوضاع مالذية متردية جدا مع أن الواحد منهم عندما يعود إلى بلده إلى غانة أو إلى كينيا أو إلى مالي أو إلى الصين الواحد منهم قد يكون الوحيد الذي يعرف في الذي يعرف أحكام الصلاة والزكاة على الوجه الصحيح في بقعة جغرافية كبيرة هناك مناطق أقوى حقيقة وكأن دين لم يصل إليها أمريكا الجنوبية مناطق في أفريقيا مناطق في الشرق الأدنى هذا الطالب طالب العلم قد يكون هو الافضل من بين الالاف وعشرات عشرات الالاف ومع هذا يعيش اوضاعا مترديه جدا في اعتقادكم كيف يمكن لطالب العلم او للخطيب في مثل هذه الاوضاع ان يصوغ خطبه عصماء او ان يتصدى للمبطلين في مجتمعه وهو يرى ابنه تصطك اسنانه من البرد وابنته تكح من البرد وزوجته تقول له صباح مساء احضر لنا احضر لنا وليس عنده ما يحضره لهم كيف نتوقع منه أن يفرغ مجهوده وذهنه ووقته لخدمة دين الله عز وجل؟ يا أخوة حقيقة زمن الشافعي وزمن ابن الجوزي وزمن البخاري هؤلاء العظماء الذين كانوا على الرغم من الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة يحققون أكبر الإنجازات هذا الزمن قد ذهب الأمثلة من مثل هؤلاء قليلة جدا جدا في أيامنا، فلماذا لا نفرغ طلاب العلم لخدمة دين الله عز وجل؟ طبعا واحد يريد أن يتبرع بألف، بعشرة آلاف، مئة ألف يسأل دائما، وين ما في مسجد عشان أبني مسجد؟ ويتفانى في زخرفته، وفي رفع قبته وكل هذا منهي عنه. قد نجد أنفسنا مندفعين جدا جدا لكفالة الأيتام. لسد حاجات الارامل وهذا شيء عظيم لكن قل ما يفكر انسان في انني اريد ان اكفل طالب علم ذكي تقي امين مهذب طموح حتى يكون داعيا الى الله وتكون اعماله في ميزان حسناته وهذا يخو حقيقه مثل هذه الكفاله لا تقل ابدا عن اعمال الخير المذكوره جميل أن نسمع عن أناس لما توفوا افتقدهم من حولهم مثلا تسمع عن زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله أنه لما توفي يقال أن مئة آل بيت افتقدوه لأنه كان يحمل الدقيق إلى بيوتهم لكن الأجمل من هذا أن تسمع أن رجلا استمر عمله بعد وفاته أجمل من أن يتقد الناس عملك بعد مماتك أن يستمر عطائك بعد مماتك بمثل هذا العمل بأن تنشئ شيئا مؤسسيا مركزا يدب عن دين الله عز وجل ينشر الدعوة يتصدى لدعوة النصارى أو لدعوة الجاليات أو لدعوة الخدمات وما إلى ذلك ونقول لأصحاب الأموال انظروا الى هؤلاء الذين اكتنزوا الملايين وعشرات الملايين في البنوك الغربيه وكثير منها كما راينا في المحاضره الماضيه بعد الصلاه كثير منها ضاع انا حقيقه في يوم من الايام فكرت قلت اذا ربي سبحانه وتعالى اعطاني مالا ما هو الاستثمار الافضل الذي اضمن به عدم ذهاب هذا المال عدم فناء هذا المال انا اخاف من الندم حقيقه اخاف ان اندم انني وضعت مالي في المصلحة الفلانيه قلبت كل المصالح قلت تجاره طب التجاره ربح وخساره قد اخسر كل مالي قلت الأراضي فكرت فيها قلت طب إذا جاء زلزال على المنطقة وهذا الزلزال فرق الجمعة وشق الأرض قد يختلف الناس أن هذه أرضي لا هذه أرضي الذي سقط في جوف الأرض كانت أرضك والذي بقي على سطح الأرض أرضي والله يا أخوة حتى الأرض مش مضمونة وفكر في عقار في بنايات طيب البنايات إذا جاء زلزال تنهدم لو كان البناء كلفت مليون دينار أصبحت هباء منثورة والله يا أخوة ما وجدت استثمارا حقيقيا لا يمكن أن يزول ولا يفنى إلا الادخار عند الله عز وجل فقط هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبقى ولا يزول رسالة نوجهها إلى الأدباء عليكم بكشف زيغ المنحرفين أصحاب قنابل الدخان الذين تكون الأمة في مأزق سياسي واجتماعي كبير فإذا بهم يخرجون علينا بتساؤل هل يجوز التبرد ببول النبي والآخر يخرج بتساؤل هل يجوز للمرأة أن تقبل زميلها في العمل هؤلاء الخبثاء المندسون في صفوة الأمة الإسلامية والذين يفرقون جهودها عندما نتكلم عن هؤلاء فالكثير يرد بأنه لينبغي عدم الرد عليهم لأن الرد عليهم ملهات وتشتيت ومضيعة للوقت لا يخوى حقيقة ينبغي أن تفرغ بعض الجهود للرد عليهم ولا بأس في أن يتصد لهم إنسان يكون عمله طوال الحياة أن يرد على أمثال هؤلاء في النهاية يطرحون شبهات وهذه الشبهات قد تعتمل في نفوس البعض أحدهم يقول يجوز المرأة أن تأم في المساجد وفي صلاة الجمعة وبالفعل يطبق هذا في أمريكا وفي بريطانيا. الآخر يقول يجوز للمرأة إن ضربها زوجها أن تضربه من قبيل الدفع للصائل ونحن الآن لسنا بصدد الكلام عن ضرب المرأة طبعا الإسلام لا يبيح ضرب المرأة عدوانا وإن دفعت إليه دفعا فيكون ضربا معنويا ليس ضربا فيه تبريح ولا كسر لكن مع هذا نفس المفتي الذي يقول يجوز للمرأة أن تضرب زوجها إن ضربها دفعا للصائل هو الذي حرمه على المسلمين في العراق أن يجاهدوا دفعا للصائل واعتبر رئيس القوات الأمريكية في العراق إماما للمسلمين البغي طاعته وعدم الخروج عليه يعني سبحان الله العظيم لا أعرف مدى الحوال عند هؤلاء فالرد على هؤلاء من المهام العظيمة في خدمة دين الله عز وجل قد يقول قائل هذا يقسى القلب إن أنفقت وقتي في الرد على هذا وهذا فسيقص قلبي لا اخي لن يقصو قلبك إن كنت تستصحب النيه الصالحه إن كانت نيتك صالحة فستجد لدة أعظم من لدة السجود والركوع وأنت تدب عن دين الله عز وجل وتجليه وتنقيه وتصفيه في اعين الناس ومن كلام العلماء من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام فينبغي خدمة لدين الله عز وجل ان نحذر من توقير امثال هؤلاء قال ابن حزم رحمه الله وقال تعالى ولا يطؤون موطئ اي يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح قال ابن حزم ولا غيظ اغيظ على الكفار والمبطلين من هتف أقوالهم بالحجة الصادعة وقد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمة وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد قال ابن حزم ولا شك في أن هذا إنما هو بالحجة يعني الكلامية والكتابية لأن السيف مرة لنا ومرة علينا الحب سجالة وليس كذلك البرهان البرهان الرباني بل هو لنا ابدا ودامغ لقول مخالفينا ومزهق له ابدا وقد قتل انبياء كثير وما غلبت حجتهم قط كما في الاحكام في اصول الاحكام من وسائل خدمة دين الله عز وجل التوعية الفكرية للمسلمين التوعية الفكرية للمسلمين يعني يأخذ سبحان الله العظيم تستغرب عندما ترى بعض المسلمين يفرحوا بفوز رئيس أمريكي وبخسارة رئيس أمريكي آخر ينبغي من قبيل التوعية الفكرية أن نذكر المسلمين لأن السياسة الأمريكية لا علاقة لها بالرئيس بشكل كبير حقيقة السياسة الأمريكية يرسمها أرباب البنور أرباب شركات النفط أرباب مصانع الأسلحة وأرباب شركات الحماية الخاصة أو العصابات المسلحة يعني لتسمية الأدق هؤلاء حقيقة هم الذين يرسمون السياسة الأمريكية من الرئيس لا يؤثر كثيرا الذي يؤثر هم ملاك هالبرتون ملاك بلاك ووتر وغيرها من المؤسسات ينبغي من قبيل التوعيه الدينية أن ننبه المسلمين لا تفرح بازدياد قوة الصين ونقصان قوة أمريكا البعض يعلق الأمال أنه إن إن استلمت الصين زمام الأمور فقد تكون أرحم بنا من أمريكا وينسى أن الصين في أربعة أعوام في منتصف القرن الماضي قتلت في إقليم تركمانستان الشرقية عشرات الآلاف من المسلمين على الأقل ينبغي من قبيل التوعية أن نذكر المسلمين أنه ليس لك إلا أن تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى أما إذا كنت مرتكنا على اختلال ميزان القوى وعلى أن يضرب الله الباطل بالباطل وتخرج أنت من بينهم سالما دون عمل منك فإنك تعلق الأمال على ما لا ينبغي تعليق الأمال عليه طيب هذه الوسائل التي ذكرناها كثير منها يحتاج ثقافة دينية قد يقول قائل طب إذا لم أكن من أرباب الثقافة الدينية كيف يمكن أن نأخذ مدين الله من الوسائل يا إخوة أن ترتب وتجمع النساج الإسلامي الضخمه الموجودة في الساحه وتعرضه بطريقة مرتبة يعني هناك مواقع يعرفها بعض الإخوة المشتغلين في هذا المجال موقع مثل إذاعة طريق الإسلام موقع مثل صيد الفوائد هذه المواقع بدأت بمجهود فرد واحد كل موقع منها بدا بمجهود فرد واحد هذا الفرد راى ان النتاج الاسلاميه ضخم جدا فبوبه ورتبه فكان من اثر ذلك نفع عظيم للخطباء والمؤلفين والوعاظ وما الى ذلك ان لم تكن من اصحاب البلاغه والثقافه الفنيه فكنت من اصحاب مثلا تصميم الجرافكس والترتيب الصوتيات وما الى ذلك فبامكانك ان تخدم دين الله باظهار التراث الاسلامي والنتائج الاسلامي بطريقه جذابه للناس وبالمناسبة بإذن الله تعالى اعتبارا من هذه من الجمعة القادمة سنبدأ بسرعه الملصقات الإسلامية أنا ذكرت أن الواحد فينا قد يعلق على باب مكتبه أو في أي مكان عمل يعلق ملصقه تحمل حديثا فيه معاني هامة جدا للأمة بدلا من الحديث الموضوعه والخرافات المنتشرة بين الناس. ف صممنا ثلاث تصميم لهذا الحديث حديث جميل جدا حديث صحيح وباذن الله تعالى نمدكم به بعد إحدى الجمعات حتى تعلقوه حتى تستفيدوا منه وأطلبوا من إخوان المصلين جميعا أنه يدخلوا على موقع الفرقان وكل واحد يصوت أختار التصميم الفلاني حتى نشرككم في العملية ونختار أفضل ما يكون لإبراز هذا الحديث ونشره بين الناس وتذكروا أن احياء السنة بعد مماتها فيه أجر عظيم إن شاء الله من الوسائل يا إخوة نظافة المساجد. مررت اول امس بمسجد كنت اظنه في يوم الايام ان بلاطه رمادي ففوجئت بانه في الاصل بلاط ابيض أو الطوب أبيض ولكنه ملوث موسخ طبعا كلنا يعرف ايضا ان عامه المساجد لو دخلتها لرايت ما لا يسرك اذا دخلت حمامات المساجد رايت ما لا يسرك افكر احيانا ان اتى منصر وامسك مسلما بسيطا من يده ودخل الى كنيسه وقال له انظر الى حماماتك ثم امسك بيده ودخل الى حمام مسجد وقال انظر الى حماماتكم ثم قال له أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الذين يعتنون بأماكن عبادتهم أم الذين يفعلون كما تفعلون أنتم والله إخوة جميل جدا لو أن واحدا خصص مبلغا من المال لشركة من شركات التنظيف بدل ما نحرص ننظف بيوتنا وعماراتنا نقول له روح ننظف المسجد للمنطقة الفلانية حتى نعظم أماكن العبادة يعني بمجرد أن يكون عندك مفهوم خدمة دين الله عز وجل ستجد وسائل كثيرة جدا الأسلوب التاسع عشر وقبل الأخير رسالة إلى الكبار في السن إلى المسنين قد يقول قائل هذه الوسائل كلها إنترنت وجرافيكس وما إلى ذلك للشباب طب ماذا لي أنا؟ لك أنت الدعاء هذه نقطه جعلها عادة في الختام ليس لأنها الأقل أهمية بل لأنها الأعظم أهمية الدعاء ألم يقول عليه الصلاة والسلام فإنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم إن كنت ضعيفا عن أداء أي من هذه المهام فعليك بالدعاء فإنه أعظم سلاح ولا ننسى طبعا الوسيلة العشرين كل هذا وسائل لخدمه دين الله لا ينبغي أن نقلل من شأنها ولكن الوسيلة التي أذكرها أخيرا هي رأس سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل فرض لمن قدر عليه في هذا الزمان وفي كل زمان فرض وأسود الذين يتصدون له في مشارق الأرض ومغاربها هم أمل الأمة هم أول خيوط فجرها الجديد هم رأس راس الامه الذين ينبغي الدعاء لهم ان يسدد الله مناهجهم وان يسدد رميهم وان يؤلف بين قلوبهم على قلب رجل واحد وان يجعل اسلحتهم متجهه لاعداء الاسلام لا ان تتجه الى صدور بعضهم بعضا هم الذين ينبغي الذب عنهم والدعاء لهم صباح مساء وان نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم نسال الله العظيم رب العرش الكريم الا نموت الا شهداء بعد أن يرينا عزا للإسلام والمسلمين قلوا حولي هذا واستغفر الله لي واستغفروه إنهم الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن علمنا ذلك جميعا يا إخوة هذه يعني بضع بعض بعض الوسائل والوسائل كثيرة جدا فأستعجب بعد هذا عندما أنظر في نتائج الاستبيان الذي وزعناه أيام المسلسلات التركية ولماذا تحضر المسلسلات والله إخلا تستغرب عندما ترى أن إجابة عامه الشباب الذين يحضرون الفراغ لا أجد شيئا آخر أعمله تمضيه للوقت يا حسرة هناك ألف وسيلة ووسيلة لتخدم دين الله وتتقرب إليه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون وبعد ذلك نقول فراغ يريدهم يبيعون الوقت عم. الله أن أستغرب لو أن الواحد فينا عنده أضعاف وقته لوجد لو ألف وسيلة جديدة لخدمة دين الله عز وجل فكيف أقول شاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء آخر هل ألسنا نريد نصر الله عز وجل أعجبتني عبارة أرسل بها أحد الإخوة إلي يقول نصر الله تعالى قريب لكن نحن الذين نقترب منه أو نبتعد عنه نصر الله تعالى قريب لكن نحن الذين نقترب منه أو نبتعد عنه